قَوْمَ يونُ سَلَبَّ آمَن كَشَفْنَا عَنهُم ذاَابَ الْخِز فِي الحياتةِ الدُّنْيياَا كَشَفْنَ عَنْهُم ذاَابَخِزّ فيِي الحيةِ الدُّنْياَا وَمَتَّعنهُم إ حين وَلَ الش أَرَّكَ آمَنَ مَ فِي الأرضِ كلُّهُم جَمناب أفَ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 كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُجِلُّ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 بدني فضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى ف인이ما يهتدي لنفسه ومن ضل يَضِلُّ يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله أكبر